إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخي ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين يَظُنُّونَ أَنَّ مَوَالِهِمْ رِئَاءُ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ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 16. وعربوا الصلاة وأنتم سكارا وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَطَهُرُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ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 وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِّنَ الَّذِينَ يَهْدُونَ وَيُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لِيُمّ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ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 صدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أم الله مفعولا إن الله لا يغفر أيها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 فقد آتينا آل والحكمة عظيما فمنهم من آمَنَ بِهِ ملک نیم صَدَّ آ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ دن إِنَّ سائن 124. كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا 125. كلما نضجت جلوده بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب 126. إن الله كان عزيزا حكيما 127. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات 117. ونستجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا